وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كذبوا بالحق لما جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا en En في قرى قاسية فلم وقالوا لولا أنزل عليهم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 ولقد استهزئ بعسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسعوا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله التقدير وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من, من المشركين قل إني أخاك إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الْقَاهِرُ وفوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانبئكم به ومن بلغوا ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء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 ومن أغلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى جَاءُوكَ جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا هَذَا هذا إلا الْأَوَّلِينَ وَهُمْ وهم ينهون عنه وينأون عنه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 alle edel is heer de wil, alle belle, alle belle, alle belle, alle belle, alle belle, alle Za'at boette. Zal wat naar wat. Wat naar wat. Wat naar wat. Wat naar wat. Wat naar wat. Wat naar وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ولا الداء الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لا يكذبونك ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا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 وَإِن كان كبر عليك فَإِنِ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لدمعهم على الهدى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 We hebben het over de toekomst van de burger. We hebben het over de toekomst Van harte bedoeld. Ik niet vergeten dat ik hier in deze zaal ben. Ik wil u niet vergeten in in mijn is een en egal, is een egal, mijn hiel is een egal, mijn hiel is een egal, Bijna u te danken, ik schik u maar te danken, ik wil u Soms is het niet omdat we het hierover hebben. Het is niet omdat Kroegief, we opende alleen maar deuren voor ieder ding, tot als en Waarom ga ik de toekomst van de toekomst O, zulken, hoe we de Bijbel lezen, dan zei hij: "O, zulken, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير تتفكرون waarover degenen die kwaad doen, naar hun Heer gaan, hebben niet iets, wat zij en ولا تطرد الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه ما en dat is ook een van de belangrijkste vragen die ik Oorzaak je dat diegenen die geloven in de wijzen van ons, zeggen: "Gelukkig zijn Wat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 قُل إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد maar in die maat te stijgen is الا لله يخص وهو خير الفاصلين قل لو ان is الامر بيني وبينكم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 Wanneer je het een minuut, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, een uur, وهو الذي يتوفى بالليل ويعلم ما جرحتن بالنهار ثم en عَلَيْكُمْ is ook إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا van ثُمَّ belangrijkste vragen. اللَّهِ vraag is van de الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ Collega's, ik heb رويبس انما انتم تشركون كل هو القادر الا ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باسبا بعض. Oh, voor de kijkers van de kijkers van ons, de kijkers van ons,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 waarom halen degenen die tevreden zijn met hun rekening niets, maar het herinneren zal En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 كالذي استهوته الشياطين في الْأَرْضِ حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتلا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض يقولكم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده en dat is ook een van de belangrijkste vragen. Ik wil de collega's van de commissie vragen om een antwoord te geven. Ik wil de فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا هَذَا هذا أكبر فلما قَالَ قال يا إِنِّي بَرِيءٌ بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطع السماعات والأرض حليفا وما أنا من المشركين وَحَجَّ الْقَوْمُ قَالُوا أَتُحَاجُّونَنَا فِي لِنْقُضِ هَذَا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا يَشَاءَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Efficiënt is de volgende en ik Ik zijn we en ander is? En dat het een en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 Zekriya, Yihya, Yisoo, Ilyas Kulun min al-salihin Wa Isma'il, wa Yas'a, Wa Yonus, Wa Luwta Wa Kulun fadwal na ala l-alameen Wa min ábainim wadurriyatim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 أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها إلا أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتدون huller, als jullie hem vragen, hij zal je antwoorden. Hij is niet anders dan En wat <initiatives> <tams in orifices> Hull man azele het Kitaab dat dieja bij hemusanoordeelde, heten mensen, heten ze heten ze heten ze heten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 Samen met degene die het woord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 Faal en de Dit is de kern Waarom ga ik de toekomst van de mensen uit het buitenland veranderen? فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات وَجَنَّاتٍ gaan naar de volgende dag. We gaan naar de volgende dag. En we Wagaralun, Nidla, Nishwanke, Algenine, Wakala, Kangumo. Wakala, Kul, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, Wakala, en daarom moet ik ook de vraag stellen, wat gaat وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار Wana,ana, ala ikko, die haftig, wakkerdale ikken ولو شاء الله ما أشرت وما جعلت عليه حفظا وما أنت عليه بوتيل ولا تسب الله الذين يدعون من دون الله فيسب الله بِغَيْرِ بغير علم Kedali, kézai, een lichtulli, een met sinaam, een muntum, een rillend, een wild, een wild, een wild, een wild, een wild, een omdat de ayat al dooigt, en wat zij maken aan mensen zal ze niet kunnen. En de mensen worden afgedwongen door het kwaad dat ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء 119. قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 110. وكذلك جعلنا لكل نبي عجوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون نَبِيَهُ بغير علم عِلْمٍ إِنَّ هو هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون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 شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضيع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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وَقَالَ وقال مِنَ من رَبَّنَا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الَّذِي الذي لَنَا لنا 117. قال النار مثوأكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 118. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 قالوا شهدنا على أنفسنا وضرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحوث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكم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 انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Samen met een paar van <Day25> de instrumenten. Houd er rekening mee dat de manier waarop de vrouw wordt geslacht, 122. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ان الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اغلم مما افترا الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَامُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعوض ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّ لَصَادِقُونَ لصادقون 110. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. 117. قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم تُشْرِكُوا تشركوا به شيئا وبالوالدين وَلَا 118. ولا تقتلوا أولادكم من إِمْلَاقٍ من نَرْزُقُكُمْ نحن نرزقكم وإياهم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 وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 117. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 119. أن تقولوا إنما we hebben het over de rechten van de mens. We hebben het over de rechten van de mens. We hebben het over zijn we niet meer te vergeten? We zijn niet meer te vergeten. We zijn niet meer te vergeten. We zijn niet meer هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك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 Inna, het begin van het begin van het begin van het begin van het begin Wegen de zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige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 إن ربك سريع